بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المفروش، فأما من ثقلت موازينه. فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية. نار حامية من موكا الطريق إلى الله.